انت كما اثنيت على نفسك لا اله غيرك ولا رب سواك خالق بلا حاجه ورازق بلا مؤونه ومميت بلا مخافه وباعث بلا مشقه تعلم دبيب النمل وخافي الهمسات لا تختلط عليك اللغات تسمع ضجيج الأصوات على اختلاف اللهجات وتعدد العبارات على تفنون الحاجات فلا يشغلك سمع عن سمع ولا تغلطك المسائل ولا تتبرم بإلحاح الملحين ولا بدعاء الداعين ولا باستغفال المستغفرين ولا بتوبة التائبين احمدك أحمدك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 وتقدست اسماؤك فلا اله غيرك في السماء ملكك وفي الارض سلطانك وفي البحر عظمتك وفي الجبال قوتك وفي الكون سطوتك وفي الخلق قدرتك وفي الشرائع حكمتك وفي الجنه رحمتك وفي النار سخطك وفي كل شيء ايه داله لك فيا عجبا كيف يعصى الاله ام كيف يجحده جاحد وفي كل شيء له ايه تدل على انه واحد وقفنا ببابك يا ذا الملك وزرنا رحابك والملك لك وجئناك نطوي قفار السهاد فما خاب يا رب من امنك ان سلاطين الارض اغلق الابواب ووضعوا الحجاب وردوا حاجات الطلاب وبابك ربي مفتوح ونوالك ربي ممنوح وخيرك ربي يغدو ويروح فيا كريما الكرماء بخلاء عند جودك ويا قويا الأقوياء مهازيل في قيودك ويا قاهرا النواصي في قبضات جنودك يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون يا من أحال النار حول خليله روح وريحان بقولك كوني يا من أمرت الحوت ينفض يونس وسترته بشجيرة اليقطين يا رب انا مثله في قربة فارحم عبادا كلهم ذنوني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 لان المؤمن اشد فرحا بالمناسبات التي فيها خير وبالمواسم التي فيها طاعه تتوق نفسه لمرضاه ربه يقبل على الطاعات بشغف ويقبل على الموسم بشوق فاذا سمع ان لله موسما يتقرب فيه اليه بدلا كل ما في وسعه متخذا من الحياه مضمارا للحسنات وميدانا للطاعة من اجل ان يتقرب من ربه والمحروم حقيقه من حرم الطاعه والخير والمؤمن في في تقرب دائم وتملق مستمر لربه ومولاه يحمله على ذلك ثبه الشديد لربه والذين امنوا اشد حبا لله وهذا يدفع الحب يدفعه للتقرب ولبذل كل كل ما يملك حتى ولو كانت نفسه ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه وما تقرب الي عبدي كما في الحديث القدسي بشيء احب الي من نفطرته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي من فإن فان المؤمن من حبه لله في سعي دائم وتواصل مستمر واجتهاد مضني من اجل ان يرضي الله سبحانه وتعالى ولذلك قال لا ما تقرب الي عبدي بشيء فالعبد يتقرب الى مولاه يطلب ذلك ويشتاق اليه ويتوق إليه ولكن لما دخلت الحياة المادية الطاغية على الناس أبعدت الناس عن الإيمان بالغيب وعن التعلق بالله عز وجل فصار إيمان الناس وتوكلهم على محسوسات يعرفونها وعلى ملموسات يدركونها أما المؤمن فلا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به اي لا يسمع إلا ما يرضي الله وبصره التي يبصر بها فلا يبصر إلا ما يرضي الله ولو أراد أن ينظر إلى الحرام منع منعته, منعته أشواقه وحبه وصرف الله عنه شر ذلك لأنه تقرب إلى الله بكل نافلة بعد أن تقرب إلى الله بالفرائض وهي من المحبوبات لله سبحانه وتعالى الى نهايه الحديث بل يقول المولى عز وجل في الحديث القدسي في الحديث القدسي ما تقرب الي عبدي شبرا الا تقربت اليه ذراعا ومن تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا ومن اتاني يمشي اتيته هروله ما أحلمه من رب وأجله من إله وأعظمه من خالق سبحانه وتعالى والمؤمن لا يجد نفسه إلا في كنف العزيز ومن عاش في كنف العبيد أذل والمؤمن دائما تجده في جهاد مع نفسه يريد أن يكون من الله قريب وإنما تعانيه الأمة اليوم من أكبر إشكالاتها أنها للأسف الشديد تتعبد عبادة الحركات بعيدا عن الروح والجوهر والمقصد ومن إشكالات الأمة أنها تذكر والأذكار الألفاظ بعيدا عن الحقائق والمضامين وإدراك ذلك بالقلب وكثير من الناس يصلي بذهن شارد وقلب فارغ. وروح خاوية لا يجد نفسه في الصلاة ولا يستشعر أنه بين يدي ملك الملوك وعلام الغيوب فإذا سجد أو ركع أو قام أو ذكر لا ينتبه إلى ما يقول من ألفاظ لأن العادة جرت على اللسان بألفاظ تقال سمع الله لمن حمده أين الحمد؟ الله يسمع من يحمده سمع الله لمن حمده الله يسمع من يحمده نجد أن العبادات في حياة كثير من الناس روتين بل قد تكون عبئا ثقيلا وضجرا على صاحبها وكأنها أثقال وكأنها آصار لا يستطيع التخلص من ذلك لا يأتي العبادة بأشواق المؤمنين ولا بإقبال المتقين ولا باستبشار المحسنين ولا بإخبات المخبتين ولا بذل المنكسرين يريد تقربا إلى مولاه وذلك راجع إلى أن, أن الناس لم يعرفوا ربهم سبحانه إن من تعلق بالله كفاه ومن لجأ إلى الله من لجأ إلى الله اعطاه ومن, ومن افتقر إلى الله اغناه ولذلك قال السلف من كان مع الله حقيقة أعزه الله بلا عشيرة وأغناه بلا مال وآنسه بلا بشر ولكن أين يقين الناس إذا كانت هذه مقدمة ضرورية لتفعيل مناسباتنا فإنني سوف أحاول أن أنزل هذه القيم الكثيرة على الخروف تعرفون الخروف الذي بين أيديكم مناسبة هي عبادة وطاعة وليست مظهرا اجتماعيا ولا عادة للتفاخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين مقامات الإحسان ومقامات التكبير واستشعار التسخير وحمد النعمة والإقبال على الطاعة والعبادة بنهم ونفس الرضية ذلك كله في هذه الآية بل جعل الله الاضحيه تقوى لين على الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم هل يمكن عبر ذبح خروف يشترى من طريق في على شارع الضبط يمينا أو يسارا أو من زريبة خروف يشترى ويؤتى به يحقق التقوى هل هذا الخروف هل, هل خل الخروف بهذه القيمة ولذلك قال لكل امه جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر اذن هذا منسك وهذه عباده جليله ولذلك كانت المواصفات عاليه خروف بمواصفات اختلف عن خروف السمايه وعن خروف الكرامة وعن خروف الضيف إنه خروف بمواصفات عالية العجفاء التي لا تنقي الهزيلة لا تضحي العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والشرقاء التي شق أذنها ولا الخرقاء التي خرقت أذنها ولا القرناء التي قطعت قرنها من أصلها ولذلك اعتبر العلماء في الاضحيه إذا كسر قرنها أن يكون الثلث من القرن باقيا أي من قرن البهيمة والغرض أنها بمواصفات عاليه خروف بمواصفات خروف حقيقة التقوى تستشعي فيه انك تفعله لله تقربا وان كنت دامان احسنت الاختيار وخرجت لذلك بنفسك وهياتك بل فعلت كما فعل المصطفى عليه الصلاه والسلام تولى ذبحها بنفسها مع تكبير وتحميد اني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا ثم قال بسم الله وكبر وذبح عن نفسه وعن من لم يضح من امته بكبشين اقرنين املحين والاملح هو الذي فيه حمره او بياض مع حمره بكبشين اقرنين املحين و... وللكبش مواصفات في السن فلا يجزي ما دون الجذع ما كان دون سته اشهر ولذلك لاهميه هذه الاضحيه أبو بردة هان بن نيار رضي الله عنه خال البراء بن عازب ذبح قبل الصلاة وهي مرتبطة بالشعيرة من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قربه لاهله أي زي أي لحمة ثانية بتنضبح كل يوم ومن ذبح بعد الصلاة أصاب سنة المسلمين والحديث في البخاري اصاب سنه المسلمين وأصاب النسك فهي نسك وعبادة يتقرب بها الى الله عز وجل ثم كان قد ذبح فلما سمع هذا الحديث قال يا رسول الله قبل ان اخرج الى المصلى ذبحت قال ما انما هو لحم قدمته لاهلك وكان في بيته شات يعني خروف في عمر ثلاثة أشهر صغير قال يا رسول الله أهذه تجزئ عني قال تجزئ عنك ولا تجزئ لغيرك فقط هان بن نيار الوحيد الضبح أقل من ستة شهور ثاني بعدما يجوز عندها سبت والغرض من هذه المواصفات شوفوا آيات الاضحيه وايات الحج ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب فهذا من باب تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى ولكن مع مستجدات العصر تثور الاسئله تثور الاسئله العصريه هل يجوز الاضحيه بالاقصى هذا سؤال مطروح الضحيه بالتقسيط ثلاجه بالتقسيط سمعنا مروحه بالتقسيط سمعنا خلاط بالتقسيط سمعنا عربيه بالتقسيط الان كثرت الاسئله عن ضحيه بالتقسيط بقول لك يا شيخنا في ضحيه بقسطوها بجوز ولا ما بجوز إذا اعتبرنا أن الأضحية سلعة تجوز، لكن الأضحية أجل من كونها سلعة وهي مرتبطة بالسعه والقدرة، لكن ما كثر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة يضحي لم يترك لم يترك الأضحية سنة واحدة. بل امره ابو برده هان بن نيار أن يعيد الاضحيه دل على الوجوب بل حديثه من كان ذا سعه ولم يضحي فلا يقربن مصلانا هو انا اضح لكن الضحيه نسك ولا شان شفع يوم العيد ما يتطهموا ويتفتوا مبررات يقولها الناس عشان كده ذو ممكن يمشي يدين ويكسر رقبته ويمشي يجيب قطعه بالتخصيص هذه لا تجزي لان المطلوب السعه وانت تريد ان تفر من الذنب ومن نظر المجتمع اما من كان ذا ذا ساعه ولم يضحي فلا يقربن من مصلانا في واحد في النص هذا الذي في الوسط يريد أن يضحي لله حقيقة ويريد أن يعقل شعائر الله بإراقة الدم الحلال ولكنه قد لا يملك الآن ولكن يستطيع بالتقسيط أن يدفع هذا يجوز له أن يشتري الأضحية إذا صحح من نيته هذه ولو بالتقسيط يجوز، لأن بعد ذلك صارت الأضحية شيء باع ويشترى على الحقيقة لكنه هو محب لهذه المساله باعتبارها تعبد ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع وقد ساق الهدي ومعه مئة بطن نحر ثلاث وستين بيده الشريفه كانه يجد في ذلك متعه وكانه يمارس عباده وكانه يشبع اشواقا لله عز وجل بل اشعرها من المدينه وإشعار الهدي أن يسلخ الهدي على جنبه بسكين فيسيل بعض دمها وهي في الطريق سائرة مئة ناقة كلها يسيل دمها من على جنباتها وأشعرها وقلدها أي ألبسها شيء من كأمثال القلادة ليعلم الناس أنها من باب الهدي وذلك عبادة قال زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه والحديث عند الترمذي وعند ابن ماجه قال يا رسول الله ما هي العراحي شنو يعني قال سنة أبيكم إبراهيم قالوا ما لنا فيها شنو يعني ننفع شنو إبراهيم عليه السلام ترى وفديناه بذبح عظيم وترحنا عليه في الآخرين ما لنا فيها قال بكل شعرة من الشات حسنة يعني الخروف ده خروف قلت لك ما عادي ده خروف فوق العادة في خروف كل شعره فيه بحسنة ده خروف شنو وين خروف بكل شعره حسن بكل شعره حسنة قالوا واصوافها قال بكل شعرة من الصوف حسنة بل المسألة معها إجراءات يعني ما مسألة عادية ما خروف عادي أنا داير الناس يطلع من رأس المنشدة خروف عادي يقول لك يا أخ ما خروف مش يجيب خروف الضحية وتعال. الله ركبوا في, ال... في الكبوت والناس ال... هل بيضحكوا عالوا عن الناس يقولوا داري خروف بنفسجي وداري خروف بيجي وحاجات زي دي يعني الناس بيكونوا ما عارفين حاجة وما عارفين الخلفان ذاتهم أمكن يكونوا ما قاعد يشوفوا خروف ذاتهم بيطبحوا لهم بيجيبوا له و الجزارجة قشر الخروف ما بيعرفوا سلخوا وحاجات زي دي بيقولوا قشرة يا أخي ده الشيء ده أرقى من كده أرقى من كده والدليل على هذا هذا الحديث الذي بين ايدينا بكل شعرة من الصوف حسن ولذلك آه آه في إجراءات في, في, في شيء معين من اراد ان يضحي وراه هلال ذي الحجه فلا ياخذ من شعره ولا اظفاره شيئا رواه مسلم من حديث ام سلمة اذا جاءت ضحي من الان ممكن اليوم يكون يوم واحد ذي الحجه معروف ممكن يكون الليلة يوم اليوم يوم ثلاثين ذو القاعدة عندك نيه ضحي ثاني لا تاخذ من شعرك شيء وفي روايه فلا ياخذ من شعره ولا بشرته شيء يعني اي شعر في الجسم مشر منه حاجه وروايه مسلم أظفاره شيء وهذا كلام عجيب اذا ده مرتبط بالخروف الخروف الصغير ده الناس طبعا ايضا بكشايا هم الخروف انا متاكد ناس مرتبط جدا بكشايا هم الخروف انت بشر هم الخروف اذا كان الحكايه عباده عندك اشتري ما عندك لا تكلف نفسك ما لا تطيق ولذلك الامر عظيم فلا ياخذ من شعره ولا اطفال شيء طيب متى ياخذها قولان لاهل العلم قول يقول يوم العيد وقبل ذبح الاضحيه وبعضهم يقول بعد ذبح الاضحيه والراجح انه يكون في صبيحه العيد قبل ذبح الاضحيه فلا ياخذ من شعره ولا اظفاره شيء احكام عجيبه تدل على أن هذا الدين عميق لم يترك شيء في تفاصيل الناس ويريدهم ان يسعدوا باعيادهم وان يؤدوها مناسك وان يجعلوها عبادات وان يبغوها دائما وان يكون مبتغاهم دائما التخرر إلى الله المؤمن دائما يحب أن يراعي حدود الله وان يؤثر مراضي الله وان يكون قريبا من الله ثم جاء حدث عائشة في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام ما عمل آدمي من عمل يوم النحر الى الله من إفراق دم اولا ايام السنه كثيره لكن هنالك ايام جليله من اجل ايام السنه على الاطلاق يوم النحر هل هو يوم العيد اسماه الله عز وجل يوم الحج الاكبر يوم الحج الاكبر وقال عليه الصلاه والسلام والحديث في سنن ابي داود افضل الايام عند الله يوم النحر ثم يوم القر ويوم القر هو يوم الحادي عشر من ذي الحجه الحجاج يقرون فيه بمنى وهذا يوم فاضل جدا ولكن الناس قد لا يهتموا لهذا اليوم أجل الأيام التي يتقرف فيها إلى الله هي الأيام التي نحن فيها الآن وهذا من رحمة الله بنا والمؤمن الصادق يتعرض لرحمة الله ويرجو مغفرته ويفعل ما يحبه ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام حديث ابن عباس في البخاري يعني قال ابن عباس يشرح عشر ذي الحجة ومتى سوف تبدأ عشر ذي الحجة إما بدأت اليوم وإما سوف تبدأ من غد ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام والله أنا أستغرب زولي كل يوم ربك ومولاك وإلهك الخلق والأعطاك واللي بتتقرب له واللي بتحبه والدائي الرضاه واللي أداك واللي ما منعك واللي مسير الأمور والمصرف الكون والمدبر الخلق والذي بيده كل شيء والذي عنده الخزائن والذي ملكه باقم والذي لا ينفذ علمه شيء والذي ألفأ الخلق إله فقراء والعباد, يت... والعباد يريدون قربه ويسعون في رضاه والأنبياء يعبدونه ويوجدونه والأولياء والصالحون في كل مكان يذكرون هذا الاله احب عمل اليه في ايام امام يديك أمام يدك فان قصرت او قصرنا فماذا تكون وماذا نقول اذا كان قلت ما من ايام العمل الصالح فيه احب الى من قال الى الله بالله سبحان الله الأيام الجاية دي أي طاعة أعمل الله يحب أكثر من أي يوم تاني لماذا لا نتعرض لمحابه لماذا لا نتعرض لنفحات دهره ولجليل مغفرته ولعظيم رحمته التي يريد أن يرحمنا بها والله أنا لا أعجب اسمعوا مني هذه الكلمه لا أعجب من عبد يتملق ربه ويجتهد في طاعته ورضاه ولكنني أعجب من إله خلق ورب رحم وخالق عظيم يخلق العباد ويبين لهم ما يحب ويعينهم على ما يحب وإذا فعلوا شكر لهم ومن الاجر أعطاهم وادخلهم الجنه لا اعجب لعبد يطيع مولاه فهذه فطره لا بد منها ولكنني اعجب من رب يرحم عبده ييسر له الخير ويوفقه اليه وبعد أن وفقه فإذا فعل العبد الطاعة بتوفيق الله شكر الله له ذلك بالرغم من أن الطاعة بتوفيقه هو سبحانه اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الذي يعين على الطاعة هو الله وبعد أن أعادت عليها شكرك وأعطاك اجرا وكتب لك حسنة ولم يقل عبدي ولا مصر له من عبادته ما قال هذا لكنه من رحمته وحلمه ومن عظمته وجلاله ومن كماله سبحانه أعطى العبد الطاعة ووفقه إليها وشكره سبحانك ربي ربنا عظيم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب الى الله من هذه الأيام يعني عشر للحد فاكثروا فيهن من التهليل والتحميل والتكبير ولقد أخذ العلماء في أبوابهم أن العمل الصالح من جملته الصيام وهذه الأيام العشر فاضله لأن فيها أفضل يومين يوم عرفة يوم تسع من العشر دي ويوم النحر هو يوم العاشر ولذلك, جمهورة جم... ولذلك جمهور اهل التفسير على قوله تعالى في قوله والفجر يقولون هو فجر وصبيحه يوم النحر وليال عشر هي عشر ذي الحجه والشفع والوتر والشفع هو يوم العاشر والوتر هو يوم التاسع والليل إذا يسر أقسم بكل ليل قلب الأيام حتى جاءتنا النفحات والمواسم وإلا لو لم يكن هناك ليل يسري أن يتحرك لما كانت هناك عشر من ذي الحجة ولما كان هناك رمضان ولما كانت هناك ليله قدر ولما كان هناك يوم عرفة ولما كان هناك عيد فطر ولما كانت هناك جمعة يجد فيها المؤمنون أشواقهم هل في ذلك قسم لذي حجر؟ والحجر العقل ذلك لأنه يحجر صاحبه من الوقوع في القبائح والمناهي والرزائل حجر يحجر صاحبه هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام ما العمل الصالح أي عمل صالح الصلاة الصوم ولذلك بعض اهل السنن بواب باب صيام صيام عشر ذي الحجه الاكثار من الصيام في عشر ذي الحجه مستدلين بحديث ابن عباس وإن لم تكن فيه دلالة ظاهرة وواضحة ما من أيام العمل الصالح أو وليس الصوم عملا صالحا الصوم يعتبر من جلائل الأعمال الصالحة لكن المتفق عليه كما في مسلم بروايه أبي قتاده الأنصاري أن صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة القابلة ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام وهي أيام ذكر باللسان ولذلك كان ابن عمر إذا دخلت وأبو هريرة كما في البخاري ومصنف ابن أبي شيبة إذا دخلت عشر ذي الحجة كبروا في كل مكان وهم يمشون في الطرقات وهم يبيعون ويشترون في الاسواق الله أكبر يكبر حتى يكبر أهل السوق يكبروا أهل السوق بتكبيرهم بمعنى أهل السوق ما بيسمعوا يكبروا رغم طبعا حسن نحن صانين صنه من بكره بنشوف غير صوت عوادم العربات كويس والكواريك ما في حاجه حاجة كويس لو مشيت في الشارع قاعد تكبر وسط عالي الحلى كله في هي ماركة كله يفتح بابه يشوف شنو لو قلت لهم دي عشر دي الحجه يقول لك يا شيخ من الله خلقنا ما شفناه ترى كنا قاعدين وابهتنا في لافزوك كور قواريك كده يا خدي ذاته ما كده شوف الفلسفه والفهم ادين الله ما قالها كده يا ما كبر في الجامعة يقول لك يا ولا كبر في بيتك انت كبرت في بيتك برضه يقولوا زوده ماله يقول ده كورك ماله لانه الموضوع ما عادي على يعني ما ما معتاد عند الناس وذلك من باب تذكيرهم فهو, فهو لا شك من الأيام الفاضلة جدا أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى وأن يعيننا لكل طاعة وبغ وأن يهدينا رشدنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسوف تمضي أيام العشر من ذي الحجة حتى إذا وقفت في يوم من أعظم الأيام في يوم التاسع يوم يسمى بيوم عرفة وفي هذا اليوم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وتحدث العلماء هل هذا للواقفين بعرفة أم لكل الناس والراجح أنه لكل الناس لأن ذلك هو الأليق برحمه الله وسعتها رحمة الله ما للناس يجيبه بس ويوم عرفه ينزل الله إلى سماء الدنيا في عشيتها ويباهي بهم الملائكة ويقول عبادي وهذا لأهل الموقف جاؤوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني فكيف ولو رعوني أما وإنه لو كان معك مثل رمل عالج رمل عالج صحراء كثيرة الرمال أما وإنه لو كان معك مثل رمل عالج أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوب غسلها الله عنك لو وقفت بعرفه وعدد ذنوبك كدر أيام الدنيا مما الله خلق الدنيا لحد يوم القيلا عدد الأيام بتعت ذنوبك كدراء أو كدر القطر الذي نزل من السماء شوفت النقطة بتنزل من السماء النقطة المطر الواحده تنزل من السماء جدر النقط نزلت في الأرض مما الله خلق الدنيا اقسم بالله كان جبت علماء الإحصاء والكمبيوترات في العالم كل ما تعرف مما الله خلق الدنيا لحد يوم الليله في كم نقطة مطر نزلت في الوهاد والبحار والأراضي والمشاريع والكبال والسهول والبيوت والحضر والبادية والله سبحان الله قال بكلها غسلها الله عنك يوم عرفة يوم جليل من أجل الأيام ويأتي تتويج ذلك بيوم العاشر ما عمل ابن آدم عملا يوم النحر من إراقه دم وانها لا يوم القيامه باشعارها واظلافها واوبارها في ميزان الحسنات وان الدم لا يقع من الله بمكان قبل ان يقع في الارض فطيبوا بها نفسا بالله ده كله في الخروف بتاع الذحيه الكلام ده كله في خروف واحد أنا قلت لك ده خروف فوق العادة من الأول دارب الصطلق مش شغله أقول لكم هو خروف هو خروف هاي خروف عادي حس كم جد بيجي بس الحبيب مثل دوب واقف الخفان كويس لكن ده خروف معه عشان كده جاء عند الدار قطني عن ابن عباس ولعله موقوف عليه ما انفق من ورق في يوم نحيرة ما أنفق من ورق أعظم من ورق ينفق في نحيرة في يوم عيد يعني أفضل قروش تطلع لي حاجة في الدنيا دي أفضل قروش تطلع لي حاجة تطلع لي حاجة بيطبحوها يوم العيد ده ما لغز حيكون شنو يعني خروف يعني حيكون عربيه عربية يعني ولا شنو اه ولا مرسيدس اخر موديل ما, خروف ما من ما ما من ما أنفق ما انفق من ورق افضل من ورق ينفق على نحيره في يوم عيد هيو شو يعني معناها حيكون خروف معناها الانسان يجيه الخروف بتاعه ده ويحسن النيه ويخلص لله العمل ويتقرب الى الله بنفسي إذا قرب إلى الله بذلك بنفسه وبقي أن نقول بحديث أبي أيوب أن الشاتة تجزئ عن الرجل وأهل بيته وإن كثروا ويجوز الاشتراك في الاضحيه إذا كانت بقرة أو بدنه وكل سبعة في أهل أبيات في بقرة ولو ان شخصان أو ثلاث أو أربع اشتركوا في بقرة واحدة أجزأ لأن ذلك بالزيادة وليس بالنقيصة أما النقيصة ما بالجوز يعني تلقى أخوين وأيضوا شغال وساكنين مع بعض وده بأولاده, بأولاده. الشارق لهم في فتخة روف يا أخي ما تجبوا جلدة يا أخي فتخة شنو يا أخي انت قال حكاية قوله بكفينة هو قايل بكفينة الشغل دي بكفينة ما بكفينا ما المساء تنو تكفى كفي اي زول يجيب خروف وبراو عن ما عنده ما بيشترك ما بيجزي واحد بس بحر ويدي اخوه ما عنده لكن اثنين يشتركوا له في خروف طبعا الخرفان غاليه حسنا اكون بتلقى بثلاثه ثلاثه يشتركوا له في خروف لكن لا يجزي اسال الله تعالى ان يوفقنا لما يحبه ويرضى وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى وان يتقبل منا أجمعين اللهم عافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت تبارك ربنا وتعاليت اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواصينا الخاطئه إلى البر والتقوى يا رب العالمين اللهم وفقنا لكل خير اللهم انا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا